أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إن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 الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يوشاً هذا عذاب أليم، رب نكشف عن العذاب إننا مؤمنون، أن له مذكرة وقد جاءهم وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون مَنِ ابْتَغَى الْعُزَّةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ مَن يَشَاءُ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمًا فِي الْعَادِ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ رَسُولٌ آمِين وَأَنْ لَا تَعْنُوا عَلَى اللَّهِ إني آتيكم بسلطان وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدع ربه أنها إن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروعين ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 وَلَقَدِ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَى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 مَصْدُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين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 dan menjelaskan mereka kebenaran dan menjelaskan kepada Tuhan itu adalah kisah yang terbaik dan menjelaskan mereka فارتقب إنهم مرتقبون